بسم الله الرحمن الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محرم الصيد وانتم حرم. ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحنين شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائن ولا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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحو الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطوى في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 إذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله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 تَيَنَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 Allah is huda bil qistwa, ولا يجر منكم شناء قوم على الا تعذنو اعذلوه واقرب للتقوى والتقوى الله. Inna Allah khabir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 يا ايها الذين امنوا لا تكروا الله عليكم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 وَذَعَتْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ونأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به وَنَا تَزَالُ تَبْطَنِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب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 قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ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 بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملت السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا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 وَإِذْ قَال موسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا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 من جبال وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتن عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك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 استو أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوء أخي فأصبح من النادمين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 ذانك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم فاعلم ان الله غفور رحيم يا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 لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا مَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Inna Allah ghafur rahim Alam ta'lam anna Allah lahu mulkul semaat wal Ard Yuhazibu man yashak Yuhazibu man yashak Woyaghfiru limen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 من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين سمعون لقوم آخرين لم يأتوك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 أكلون للسحت فإن جاءك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضهوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن ان الله يحب المقتصدين وكيف يحكمونك وان عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين نزلت ورأت فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرّبانين والأحبار والرّبانين والأحبار بما استحفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.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 ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدوء ووعظة وهدوء ووعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله في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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم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 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَضْغًا يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء إلا الذين أقسموا بالله جهدة إيمانهم أقسموا بالله جهدة إيمانهم إنهم لمعكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله واتقوا الله إنكم مؤمنون وإذا لَدِينُ إلَى الصَّلَاةِ اتَّقُوا هُزُوَ وَلَعْبَاءَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَضُوا لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُونَ مِنَ الَّا إلَّا الْآمِنَ بِاللَّهِ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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم, عن قولهم الإثم وأكلهم السحف لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْيَدَاهُمَا بِسُوَطَتَا يُوفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغِيانَ وَكُفْرًا وَأَنقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَداوةَ وَالْبَغضاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم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 ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصار ومن آمن بالله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 ثم تبَلَّهُ عليهم ثم عَمُّوا صَنُّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما واههمنا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 لا يمسن الذين كفروا منه عذاب أليم أ يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله روس وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والذين أقربهم مودة للذين آمنوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ أَحَبُّ مِنكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ مَوَدَّةً ذان صار ذلك بأن منهم قيسين ورُهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُنزل إلى غرسون ترى ينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 فَأَثَابهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكذبوا في آياتنا هؤلاء إن كأصحاب جحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتمدوا إن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 ولكن يؤاخذكم بما عقتته الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسف ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حنفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير إنما الخمر والمسير والأصاظ والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون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 إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يطركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا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 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَاهِدَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدْنَاهُ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا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 فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرا بين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بِوَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى نمر يا هل يستطيع ربك أن ينزل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال تتق الله Kulainnya, tetumain qulubna, dan nalgama, dan nacudqatna, dan nacunalainnya min al-shahidin. Qalai sibnur yaman Allahumma Rabbana, zilalainna ma ida' min تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وازقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عذاباً وَأُعَذِّبُهُ عذاباً لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 وَإِن تَغْفِل لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا